قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِلْيَمَنِ عِلْمٌ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِلَى حَيٍّ لَّا يَمُوتُ وَلَا يَذُوقُ حَرًّا وَلَا بَرْدًا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالق بشرا من طين فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ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 لو أراد الله أن يتَّخِذَ ولدًا لاصطفى مما يخلُق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوِّر الليل على النهار ويكوِّر النهار على الليل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 إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا عَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وأمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصًا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْدِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ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 لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض؟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 قَوَائِلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ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 ثُ إكم ييعونَ الطياام تِ عان دَ